وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكدبين أَلَمْ نهلك الأولين ثم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 فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُمْ ما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 كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعكذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكدبين إن المتقين في ظلال وعيون وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّ